يصيح زياسين في الاسبوع ويوم الاحد بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم اعوذ باسمك وكلماتك التامتين تجري وأعوذ بعظمتك من شر السامة والهامة من شر ما جاء به الليل ومن شر ما يجري به النهار وأعوذ بعزتك وقدرتك فيما أجد أو حاضر وأعوذ بمجه الله العظيم الذي لا شيء لا أعظم منه وأعوذ بكلمات اللي اللي لا اقتار التي لا يجاوزه النظر ولا فاجل وأعوذ بك بأسمائك الرحمن ما علمت وما لم أعلم من شر ما خلق ودرى وبرى وأعوذ بك الله من شر نفسي ومن شر كل دابة أن تأخذ من أنصيتها إن ربي على صراط المتقيم فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله خير الأسماء في الأرض والسماء Bismillahirrahmanirrahim Rabbil ard wa Rabbis sama. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi aftati wa bihi akhtatim. la sama ala ala ala ala mali ala ala Rabbi. fi dini فاخمنت في وفي نفسي ما ومالي وما مالي شيء ناطه ربي يا حي يا قيوم يا داي يا قديم يا فرد يا بطر يا علو يا سند يا صمد يا من لم يلد فلم يولد ولم يله كل بو كف اللهم سهل لي ويسر لي من بعبادك من الجن بِالمَحَبَّةِ يَنْتَهِي الدَّهْرُ مِنْ دَوَامِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَنْتَ تُقَلِّبُ الْقُلُوبَ بِمَا الْأَبْصَارُ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا جَلِيلُ يَا جَبَّارُ انْصُرْنِي نَصْرًا عَزِيزًا وَاحْمِجْنِي عَلَى الْأَدَاءِ حَبْلًا فَدَمِّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا فَلَا حَمْلَ مِنَ قُوَّتِنَا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللهم إني أسألك من فضلك العميم ومن لطفك القديم أن تسخر لي أمر الدين في الدنيا كما سخرت الجن والشياطين لسليمان عليه السلام وأن تسخر لي جميع ما في السماء والأرض كما سخرت البراق والثقلين لمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت لين لي قلب من يريدني بشري كما لينت العديد لداود عليه السلام حسنك الله ما تهوين علينا وعلى إخواننا كل عسير يا ميسر كل عسير يا معسر كل يسير يسر لي مراضي كلما تعسر بتيسيرك يا ملتير يسر ولا تعسر ربي من الخير اللهم انصرني على دهريك ما زللتا في العمل المجسى عليه السلام اللهم ليني قل بلعدائي وصرف لي خواترا فجذب لي روحهم بالمحبة والر كما يجذبون ينطس الحديد فإنهم لا ينطقون إلا ببك فنصيتهم في قدرتك وقلوبهم في يدك جل ثناؤك وعظم شأنك ولا إله غيرك الله مسروراتي ووعتي ما قل مي عثراتي اللهم احفظني من بيني هديا ومن خلفي ومن يميني ومن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أنه تألم تحتي. واسلك النجاة مما أخاف وأحفظ من عقوبات الدنيا والآخرة أسألك اللهم أن تصرف عني أبصار الظالمين والحاسدين وأن تصرف قلوبه من شر ما يضمره علي خير ما يملك الرغيرك يا رحم الراهيم بحق حقك وبحق أنبيائك والمرسلين وبحق ملائكتك المقربين وبحق ملائكاتك والمقربين وبحق السؤال من القرآن العظيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم يا سي القرآن الحكيم أسألك يا ربي يا حي يا قيم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا من لا إله إلا أنت سبحانك أن تعي قلبي بدور معرفتك أبدا يا الله يا رحمن يا رحيم وأسألك اللهم من ترزقني فهم النبي وإلهام فلاكتك المقربين برحمتك يا رحم الراحمين ولا عم ولا قوة إلا لله العلي العظيم اللهم يا كاشف كل كوبة ويا مجيب كل دعوة ويا جابر كل كسير ويا ملسر كل عسير ويا صاحب كل أريد ويا منسى كل يا لا إله إلا أنت سبحانك أسنك أن تجعلني فرجا ومخرجا وأن تقرد في قلبي عبك لا يكون لي هم ولا ذكر غيرك وأن تحفظني وترحمني يا أرهم الراحمين من فمي لله الله إن الله بصير من عباده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنك من المرسلين على صراط المستقيم قومه الحق وله الملك منفق في الصور عالم غير شهادة وهو الحكيم الخبير بسم الله العليل على الذي ليس له ولد ولا واليد وعشان عادما صفي الله وأن المحمد الله وأن إبراهيم خليل الله وأن موسى كريم الله وأن داود خليفة الله وأن عيسى أبوه الله ومحمد رسول الله خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده سلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين تنزيل العزيز الرحيم جذرا قمرا من وذراء آبام فهم واعفون فقد هلك الغض على أكثرهم فهم نائمون إننا جعلنا في عناقهم لان فهي إلى النذقان فهم مقمعون اللهم إني استدعتك دني ويماني ولساني وقلبي وعملي Bahfazın bileyim fi hayatı ve when defati ve مماتي رحمة كن الراحمين من الله اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى وَجَعَلنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَينا عَلَيْهِمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُذْكِرُ مَنِ اتَّقَى وَحَشَرَ الَّذِينَ مِن فبشر بموكرة وأجر كريم اللهم نجنا من النار سالمين، وادخلنا الجنة بسلام آمين وتوفني مسلما وعلى الصالحين نجني من القوم الظالمين آمين يا رب العالمين وفوض وامري الله إن الله بصير للعباد اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء وحصيناهم في إمامنا أقسمت عليكم بحول الله وقوته وعونه وعزمت عليكم بحول الله سامعا يا معشر الأرواح والروحانية والأرضية بعز عز الله وبنور وجه الله وبحق اسماء الله أجم يا الملك المؤكد يوم الأحدي أنت وجنودك وغدامك وأعوالك اللوحانية والأراضية أجم يا مذهب خالياً لأحد الشمس سريعاً مطيعاً بحق الملك الظالم عليكم أمرهُ من أبجد وبحق ليلى الضوء هادئ جاء الحق وزهق قلباط إن الباطن كان زرقا وبحق رقابين سخري قلوب جميع المخلوقات الروحانيات من العلم والسفنيات ما من بني آدم وبنات حظمها برحمتك يا سامع سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المنفسي عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون Sübhan Al-Ali mi? An künlü mezkün. Sübhan Al-Mujerim فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مدود يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا علي يا عظيم يا دائم يا قديم يا فر يا متر يا واحد يا حد يا سند يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كذبا أحد يا حيو يا قيوم يا دل جلال والإكرام أسألك يا إله الأولين والآخرين يا هادي المطنين يا راحم المذنبين يا دليل المتعينين يا أطيل عثرات يا غياث المستغيفين يا حبيب الفقراء يا أنيس الغرباء يا عظيم الرجائي يا قاري الهاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا دافع البنيات يا رافع السياء يا من الحسنات يا خير الناصرين يا ناصر المساكين يا مجيب السائنين يا أرهم الراحمين أن ترحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين فأن تجعلني من الأحياء المرزقين الذي أنعمت عليهم من النبي والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين بحق بسم اسم الله الرحمن الرحيم يا حسين والقرآن الحكيم وبحق كلام كالمنوعات من سمع مثالهم القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم أجبار خيال بحق الحي القيوم وبحق الغالب عليكم أبجد يا إيائيين فبحق الغالب عليكم أبجد يا إيائيين أموك بالقوائل عرش عظيم سخرني قلوب المخلوقات الروحانيات من العلميات والسفليات سميعا مطيعا بحقه الحمد لله رب العالمين وبحرمة معاش الأوحانيين المسخرين بفاتحة وياسين سخرني قلوب المخلوقين أجمعين وقلب من يريدني بسوء يا رب العالمين فأسلك الله بعق أسمائك العزن العظمة المكرمة المظهرة المقدسة المنورة هو الله الذي لا إله إلا هو يعاني الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الملك الغتوت السلام المؤمن المهيمن العزيز الجفار جكبير الخالق البارئ المصنر الغفار أن تسخر لي رزقيه وتهوين علي كل عسير فأنت سخرني بحانية هذه السورة الشريفة حتى تصرف بها في طلب الرزق التي حيث كنتما في عطف القلوب القلوب إلي وفي دفع المطار عني يا حفيظ وأسألك الله من تصرفك القديم أنت عني قل... أن تعني أنسنة الخلائق أجمعين وأن تخطف عني أنصار الظالمين والحاسدين المريدين بالسوء والحاسدين المريدين في السوء وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يغمرون لي إلى خير ما يملكه غيره يا أرحم الراحمين فَبْفَمْ يَظْأَمْ بِهِ لَى الله إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِذَادِ اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذر إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أكون زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا وأعوذ بك من شماتة الأعداء وغرال الدائي وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاة النقمة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واحفظنا فيما أمرتنا واحفظنا فيما نهيتنا واحفظ لنا ما عطيتنا يا حافظ الحافظين يا ذاكر الذاكرين يا شاكر الشاكرين يحفظنا بحفظك يا غيات المستغيفين يا رب العالمين منذ يوم اثنين بسم الله الرحمن الرحيم وأطلب لهم مثلاً الصاب القرية إذا جاءها المرسلون يدرسن ليهم فنيني فكذبوه ما فعزنه بثالث فقالوا منا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشغلتنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم منا إليكم نرسلون فما علينا إلا البلاغن به أقسمت عليكم بحبل الله وقوته وعبه وعزمت عليكم سانيا يا معشر الأرواح والروحانية والعضية بعز الله وبذربج الله وبحق اسماء الله أجب يا الملك المؤكل يوم الاثنين أنت وجنودك وخدامك أنت وجنودك وخدامك أعوانك من الروحانية والأرضية أجب يا أبيض خاظم يوم إثنين والقمر السميع متيار بحقه فلك الغالب عليكم أمره هو زحبائي فبحقه مهدح طين فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثورا وبحق جبرايل سخلي قلوب جميع المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات ومن بني آدم بنات حوة رحمتك يا سابع الدعاء سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالم عن كل مسجون سبحان المجر الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنوم سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا ودود يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا علي يا عظيم يا دائم يا قديم يا فرد يا بث يا حد يا, يا صند يا صند يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا إله الولين والآخرين يا هادي المطلين يا راحب المذنبين يا ذلين المتخيرين يا مقيل عثرة العافرين يا غياث المستغفين يا حبيب الفقراء يا أنيس الغرباء يا عظيم الرجاء يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا دافع البليات يا رافع السيئات يا بلي الحسنات يا خير الناصرين يا ناصر المساكين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين أن ترحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وأن تجعلني من الأحياء المرزوقين الذي أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين يعق بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم وبحق كلامك المنعوذ بالسبع المثان والقرآن العظيم الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا أطوف يا جبرائي بحق الرؤوف العتوفي وبحق الملك غالبي عليكم أمره هو زحيائي الملك المؤكل في القوائم العرش العظيم سخلي قلوب المخلوقات الروحانيات من العذبيات والسفليات سميع مطيع بحق الرحمن الرحيم وبحق معاشر الروحانيين المسخرين بفاتحة مياسين سخلي قلوب المخلوقين أجمعين وقلب من يدني سوء يا رب العالمين. وأسألك الله ما بحرمة أسمائك الرسل المعطمة لنكرمة مطهرة مقدسة المنورة قحار المحاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسد الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكامي أن تسخر لي رزقي وتهوين علي كل عسير وأن تسخر لي روحانية هذه السورة الشريفة حتى تصرف بها في طلب الرزق التي حيث كنت وفي عطف القلوب مني وفي دفع المضار عني يا حفيظ وأسألك الله من تصرفك القديم أن تغلق عني ألسنة الخلائق أجمعين وأن تخطف عني أفصار الظالمين والحاسدين المريدين في السوء وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يهدئون لي إلى خير ما لا يملكه غيرك يا رحم الراهمين وأفوض وأمني إلى الله إن الله بصير العباد. سبحانك يا عظيم سبحانك يا جليل أسألك باسمك العظيم تام بالكبير لا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا شيطانا مريدا ولا إنسانا حسودا ولا ضعيفا من خلقك ولا شديدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبيدا لك عنيدا اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد واهدني من عندك وافض علي من فضلك فانشور علي من رحمتك فانزل علي من بركاتك والباسم من عافيتك في الدنيا والآخرة ويرد يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن أتطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب الأليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم والآن قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم التبيو المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم متدون وما لي لا أعمل الذي فضرني وإليه تجعون فأتخذوني آلية إلذن الرحمن ضر لا تني شفاة شيء ولا يريدون إني إذا في طلال بي أقسمت عليكم بحبل الله وقوته وعمه وعزمت عليكم سامعاً يا منشر الأرواع من الروحانية والأرضية بعز عز الله وبنرمج الله وبحق أسماء الله أجب يا سماء الملك الموكلة يوم الثلثاء أنت وجنودك وخدامك وأعبادك من الرحانية والأرضية أتبلي أحمر خاتل يوم الثلثاء والمريخ سنع مطيع بحق الملك الغالب عليكم أمره طيكرياء فبحق قه تهضي إذا جاء وات ربي جعله تكون وكان وات ربي حقا وبحق سمسنائي سخري لجميع المخلوقات الروحانيه ياتي من العليات والسفليات ممن بني ادم وبنات حواء ارمتك يا سار سمعت دعاء سبحان المفرج عن كل المحسوني سبحان المنفس عن كل المديون سبحان المخلص عن كل المسجون سبحان العالم بكل كل مسكون سبحان المجذ الماء في البعار بنو سبحان من جعل خزائن بين الكافينون سبحان الذي يدا قضاء من فإنما يقول لا يكون فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا بتوء يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا علي يا عظيم يا دائم يا قديم يا فرد يا بث يا وعدي يا عدي يا سنة يا صمت يا من لم يلد ولم يلد ولم يكن هو كفء أحد يا حكيم يا عليم يا علي يا كريم يا عيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا إله الأولين والآخرين يا هادي المظلين يا راحم المثلين يا دليل المتحيرين يا مقيل أثرات العافرين يا غياث المستغيثين يا حبيب الفقراء يا أنس الغرباء يا عظيم الرجاء يا قاطع الحاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب التعبات يا دافع البليات يا رافع السيئات يا بني الحسنات يا خير الناصر يا ناصر المساكين يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين أن ترحم عبدك الخطر عظيم بل مسلمين كلهم مجمعين فان تجعلن الأحياء المرسلين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين بحقه اسم الله الرحمن الرحيم ياسين سيم والقرآن الحكيم وبحق كلامك المنقول بالسر المثاني والقرآن العظيم مالك يوم يا مالك الملكي ويا مقلب القلوب أجب يا سمسنائل بحق ملك الملكي وبحق مقلب القلوب وبحق ملك الغالب عليكم أمه طائق يا إل الملك المؤكل القوائم العرش العظيم تخلي قلوب المخلوقات الروحانيات من العليبيات والسفليات سميع مطيع بحق مالك عاشر الروحانيين المزخرين بفاتحة وياسين سخل قلوب المخلوقين أجمعين وقلب من يجني يا رب العالمين وأسألك بحروبة أسمائك الحسن المعظمة المكرمة المطهرة المقدسة المنورة العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيل المطيق العسير الجليل الكريم أن تسخر لي روحانية هذه السورة الشريفة حتى تصرف بها في طلب الرزق التي حيث كنت في عطف قلوب إلي وفي دفع المطار عني يا في الله ما من تصرفك القديم أن تغلق عن أن... أن تغلق عن السنة الخبائق يا جمعين وأن تخطف عن أفصار الظالمين والحاسدين المريدين هي السوء أن تصرف قلوبهم عن شر ما ينعون لي إلى خير ما يملكه غيرك يا رحم الراحمين وأفضل إلى الله إن الله بصير. لا. اللهم إني ضعيف فقولي في رطاك ضعفي وخذ إلى الخير من آسيتي وجعل الإسلام منتهى رطائي وبلغني الذي أرجلك من رحمتك وجعلي مدى في صدور المؤمنين وأهدا اللهم إني ضعيف فقوني وإني ذريل فأعزني وإني فقير فأرمني وارزقني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واجبرني رحمتك وكرمك يا الله يا ذا الجلال والكار بيرت الأرض اسم بسم الله الرحمن الرحيم إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما زلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهسيون ألم يروا كما لكنا قبله من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مفوارون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها عبدا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من لخل وعناب وفجعنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت يديه فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تمت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ من الليل نسلق من النهار فإذا مظلمون والشمس تجري المستقر لهذا ترثير العزيز فالقمر قد تغناه مناسل حتى عادك المرجوم القديم الشمس ينبغي لها القمر وذا سابق الهار وكل في فلك يصبح اللهم يا فالق الإصباحي وجعل الليل زكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فسبحان الله حين تنسون وحين تسبيهون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تطهيرون وآية الله فلا أعملنا ذرية في الفلك المشهون وخلقنا لهم من بيثه ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ له ولا من قدرون إذا رحمة منها ومتاعا لاحين وإذا قيل لهم تقو ما بين وما خلفكم وما من آية من آيات وإذا قيل الله قال الذين كفروا لمن آمن أنتعم من لو شاء الله وأطعمه إن آت في طلال مبين أقسمت عليكم بحب الله وقوته وعبنه أزمت عليكم ساميا يا ماشر الأرواح الروحانية والأرضية بعز عز الله وبنور وجه الله وبحق اسماء الله أجيب يا مكايل الملك المؤكل يوم الأرضي انت أنت وجمولك الخدام كبعبائك من الروحانية والأرضية أجب يا برقان خادم يوم الأرضي عاي والعتواري والبطاري تميع مطيع بحق الملك الغالب أجب يا برقان خادم يوم الأرضي آل أطرد تم يمضيان بحق الملك الغالب عليكم أمره من ساعة آل فبحق فهد أضل به السر. إن الله سيقتل بحق ميكائيد سخلي جميع الأخلوقات الروحانيات النوريات السفليات من, والسفليات من آدم وبناته رحمتك يا سميع الدعاء سبحان المفرج عن كل مسجون سبحان نفس عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالي بكل مسجون سبحان المجل ما في بحار من دون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف من سبحان الذي إذا قطع فإنما يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فإليه ترجع يا بدود يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا علي يا عظيم يا دائم يا قديم يا, قديم يا فرد يا بثم يا واحد يا بيتر يا واحد يا أحد يا سند يا صند يا من لم نلد ولم يولد ولم يكن له الكفر والعد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا إله أهل من والآخرين يا هذه المضلين يا رحم الراهمين يا دليل المتحيرين يا مقيل عثرات الآفرين يا غياث المستغيثين يا حبيب الفقراء يا أنس القراباء يا عظيم الرجاء يا قاضي الهاجات يا رفع الدرجات يا مجيد الدعوات يا دافع الوليات يا رافع السيات يا ولي الحسنات يا خير الناصر يا ناصر المساكين يا مجيب السائلين يا رحم الراهمين أن ترحم عبدك بالخطر العظيم فالمسلمين كلهم مجمعين من تجعلن من الأحيار المرثوقين الذين نعمت عليهم من الذين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا من والقرآن العظيم وبحق كلامك المنعوذ بالسبع المثالي والقرآن العظيم إياك يا وإياك نستعين يا سميع يا قريب يا معبود يا مجيب يا ميكائيل بحق السميع القريب المجيب المستعان المعبود فبحق الملك الغالب عليكم أمره من سيعياء الملك المؤكلي القوائم العرش العظيم ساخر لي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات مطيع مطلعا بعقل ياكا عبدوي ياكا السعيم وبحرمة معاشر الروحانيين مسخرين بفاتعة وياسين ساخر لي قلوب المخلوقين أجمعين فقلب من يريد أن يسعين رب العالم واسلت الله بحرمة أسماءك الرجل المعظمة المكرمة المطهرة المقدسة المنورة للرقيب المجيب الواسع العليم المذنوب المجيد الباعث الشهيد العقل وكيل القوي المتيب البلي الحبيب أن تسخر لي رزقي وتهبين علي كل عسير وأن تسخر لي روحانيتها في السورة الشريفة حتى تصرف بها في طلب الرزق التي حيث وجو في عطف القلوب إلي وفي في المطار عن يعفيك واسلك الله ما إن تصرفك القديم أن تولد أني ألسنة الخلايا جميعين وأن تخطف أني أصار الظالمين من الحاسدين المريدينها بيسوأ وأن تصرف قلوبهم عشان ما يغمرون لي إلا خير ما يملك غيرك. يا رحمن رحيم بارفظ وبيلا الله إن الله بصير بلايبات اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة هذا الجهد عليك تكلان اللهم إني أسألك باسمك الأعلى الأعز الأكرم لأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت لي وترحمني وتتوب علي وعلى والدي وعلى جميع المؤمنين المؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم ملبات اللهم بعزلك يا عزيز تعززني بين الخلايا يعزازي قدرتك يا غني يا مغني أغني من خزائني غناك يا ناصر يا نصير صرني بنصرك على أعدائي وعلى من ظلمني بسوء اللهم صل على الله محمد وعلى آل محمد وغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلمت وما أسررت إنك أنت المقدم وأنت المآخر وأنت على كل غيب شيء شهيد بيلت يوم الخامس بسم الله الرحمن الرحيم ويقول لما تهذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى صيعة راعدة تأخذهم فهم يخصهم فلا يستطيعون تنصيتهم ولا إلى وَنِفْقَهَا فِي الصُّورِ فَهِيَ ذَهْمٌ الَّذِي دَافِعٌ لَرَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَعْثَنَا مِمَ رَبَّنَا هَذَا النَّبَإُ الرَّحْمَنِ وَصِدْقُ الْمُرْسَلِينَ كَادَتِ الَّصَيْحَةُ وَاحِدَةً فِي ذَهْمٍ جِمْيَ وَلَدِينَا مَحْضَرٌ فَلِأَمْلَاءَ ظُلْمَنَا سُوُ شَيْئًا وَلَا إن أصحاب جنة اليوم في شغلهم فاكعون ومزواجهم في ظلال على الأراضي كمتكبون لهم فيها فاكعة ولوما يدعون سلاما قولا من رب الرحيم أقسمت عليكم بحول الله وقوته وعمله أعزم عليكم أيها الأبواع وعاليون والأشخاص الملكوتية والأشخاص العلمية والملائكة النورانية بعزتي من تجلال الجبل جعله تكوخ المتصائق أجيبوني وأنت يا سيسياء الملك الأخضر بعزتي هذه الأسناء عليك وطاعتها لديك بإجابة قضاء حاجتي سلام قولا من الرب الرحيم وبعزة الواحد الأحد وبعزة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام وبعزة الملائكة الحافين من حول الارش وبعزة بعضكم على بعض يا عزة جليل الجميل اللطيف العظيم تاين السلطان الملك الدهيان الكبير المتعال عظيم الشان ويا أيها الملائكة العظام الكرام والملائكة الرحمة والملائكة العذاب والملائكة الحجب ويا حملة العرش ويا ملائكة السماوات أجيبوني وأعينوني بقضاء حبائجي وأنت يا ترون الملك بعقيسي سبال الملك الغالب عليكم أمره وبعزة من له ما في السماوات وما في الأعثم وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وعلى الارش وبحق سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وبحق سلام عليكم من يدخلوها وهم يطمعون وبحق سلام عليكم بما صبرتم فنعم المكتب وبحق سلام عليكم تدخل الجنه بما كنتم تعملون وبحق سلام عليكم ذيتم فتقون ما اللهم يا سلام أنت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا منك السلام وأدخلنا دارك دار السلام سلمنا بسرك يا سلام بين رب الرحيم يا رب يا رحمن من الشرك كله سر محمد النبي عليه السلام يا عزيز يا رحيم يا عليم يا علام تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد يا ذا الله من يسألك الأمة يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الموفين للأهود إنك رحيم مدود أنت تفعل ما تريد Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa bihamdihi astaghfirullah lak Allahu akbar la hawla wa la quwwata billahi alali alazim la ilaha illa subhanak inni kuntu minadh-dhalimin Allahu la ilaha illa al-hayy al-kayyuum la ta'khudhuhu sinatun la nawm lahu ma fis ma illa ma ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء وسياك يرسي السباعات بالأرض ولا يعوده عفد ما هو العليم العظيم اللهم إني أسألك بسم الله الرحمن الرحيم فهرد الحي القيوم حكمنا دون كدوة أنا تلوجه للحي القيوم الذي لا اله له الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نو له الذي ملاة أظمة السماوات والأرض وأسألك بسم الله الرحمن الرحيم ان ندع لا اله <سؤال> الا هو انا تزلجوه من هيبتك وخشعه الاب الابصار محمد وعلى محمد وان تقضي لي حاجتي ومراتي وموافقا لمراثك وتوفيقيك يا الله يا كافي يا ربي يا وافي يا يا شافي يا اللهم يا لطيف أسألك في ما جرت به المقاتر يا لطيف أدركني لطفك الخفيه أنا محتاج زريب وأنت غريب عزيز لحق السجر كلامك القديم سلام اولا من رب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد عدد ما أحاضب في علمك وأصاب كتابك في أم الكتاب عندك صلاة تكون ذك ولعبقه إهداءً واعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة الله اللهم المقاماً المحمود الذي وعدته واجزه عنها ما هو أهل ولا جهل إخوانه من النبيين والصديقين والشهتاء والصالحين وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بنيات من لا تعبد الشيطان إنه لكم عثم المبيه أقسمت عليكم بحول الله وقوته وعوله أزمت عليكم سامعاً يا معشر الأرواح من الروحانية والأرضية بعز عز الله وبنور وجه الله وبحق أسماء الله أجب يا صرفياء الملك أؤكل يوم الخميسي أنت وجنودك وغدامك وأعوانك من الروحانية والأرضية أجب يا شبورش يا أبل يا أبا الوجود الأربعة يا ملكنا يا أبا حارث يا أبا عجائب خاتب يوم الخميث والمشتري سنعا مضيعا بحق الملك الغالب عليكم أمره فسقريائي وبعق فهده طعيل وإنه الكتاب العزيز لا يأتي البعض من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد يعقّي صافي آيل سخل الجنة المخلوقات الروحانيات من العلويات والسفليات ومن بني آدم وبنات حباب رحمة كه. يا أسامع الدعاء سبحان منفرجي عن كل محسون سبحانا منفزي عن كل مدين سبحانا منفزي عن كل مدين سبحانا مخلصي عن كل مسجون سبحان العالم عن كل مسكون سبحان مجري الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي إذا قطع أمراً يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده كل ولكوت كل شيء وإليه ترجعون يا وجود يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا علي يا عظيم يا دائم يا قديم يا ثرد يا بيتر يا واحد يا عد يا صند يا صند يا من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا إله نفرنا والآخرين يا هادي المطلين يا راهم المدنيين يا دليل التحيلين يا مقيل عثرات العافين يا غياث المستغيثين يا حبيب الفقراء يا أنيس الغرباء يا عظيم الرجاء يا قاضي الهاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا دافع البليات رافع السيئات يا بلي الحسنات يا خير الناصرين يا ناصر المساكين يا مجيب السائدين يا أرحم الضاهمين أن ترح عبدك هذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وأن تجعلن من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين بحق بسم الله الرحمن الرحيم يا عسيين مع القرآن العكيم وبحق كلامك المنعود بالسبع المثال والقرآن العظيم اهدنا الصراط المستقيم يا قادر يا مقتدر واجب يا صرف يحق القادر المقتدِب بحق الملك الغالب عليكم أمره فاسقريه. وبحق الملك الغالب عليكم أمره أسقر يا الملك الموكل بالقوائم العرش العظيم سخلي قلوب المخلوقات الروحانيات من العلبيات والسفليات سميع مطيع بحق إثنى الصراط المستقيم وبحرمة معاشر الروحانيين مسخرين بفاتحة بياسي سخلي قلوب المخلوقين أجمعين قلب من يريدني سوء يا رب العالم وأسألك الضغم بحرمة أسمائك الحسن المعطمة المكرمة المطهرة المقدسة المنورة المحص المبدي المعيد المحي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الباحد الأحد الصمد القادر المقتدر أن تسخر لي رزقي وتهون علي كل عسير وأن تسخر لي روحانية هذه السورة الشريفة حتى تصرف بها في طلب الرزق الذي حيث كنت وفي عرض القلوب إلي وفي دفق المطار لعني يا حفيظ وأسألك الله أم من تصرفك القديم أن تغلق عني ألسنة الخلائق أجمعين وأن تخطف عني أفسار الضالئين والحاسدين المريدين بيسوبه وأن تصرف قلوبهم أنشى لما يظنرون لي إلى خير ما يملكه غيرك يا رحمن الرحيم وأفرض أني إلى الله إن الله بصير للعباد اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة ومن التصرع وعليك الإحسان الله ما برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وترزقني رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه وأن تكفيني بجلالك وأن تكفيني بحلالك عن حرامك وتغني بفضلك عن من سواك وأن تجعلني من الأغنياء المرسوقين الشاكرين المفلحين يا نور الغور قبل الأزم من ويا متبر الأمور قلصني من عذاب الويل والثبور يوم الحشر والنشور اللهم صل على محمد النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وسيد الأمة فصل على أبينا آدم وأمنا حوى ومن قلد بينهما من الصالحين ve Müslümanlarla Jerebile, İsrail, ve ve ve ve ile Rabbimiz Rabbimiz Rabbimiz Rabbimiz Rabbimiz Rabbimiz يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم وأن يعبدوني هذا أسراد مستقيم ولقد أظلم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جنة التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكبرون اليوم نختم على أفاههم وتكلم من عائدهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يلسئون ولو نشاء لضمزنا على عيون فاستبقوا السراد فأنا يسر ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فمن استدار من مضيع ولا يرجع ومن عمي حننك يس في الخط فلا يعقلون وما علمناه شيرا وما ينبغي له ان موئلعدكم مقران مبين اقسمت عليكم يحل بالله وقوته وعونه واذنت عليكم ساني يا معشر الأرواح من بعز الله الله اسماء الله أجب يا عيني الملك المؤكل يوم الجمعة أنت وجنودك وحدامك وأعوامك من الرعانيتي والأرضيتي أجب يا أبي الكبير سيد الجان وحاكمهم وخاتم يوم الجمعة والزهرة سمع مطيئا بحق الملك الغالب عليكم أمره شتث خيائي وبحقه شتث خيائل وبعقل لجه تطين إليه يصبركم فلعمل صالح فرفعه وبعقل عينائل سخلي جميع المخلوقات رعانيات من العبيات السفريات ومن بني آدم ومن بنات حوّى برحمتك يا سامي الدعاء سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المنفس عن كل مريون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالم عن كل مسكون سبحان المجر الماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والعيون. سبحان الذي إذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا بدود يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا علي يا عظيم يا دائم يا قديم يا فرد يا بده يا واحد يا أحد يا سند يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حكيم يا عليم يا علي يا كريم يا عيو يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا إله الأولين والآخرين يا هادي المطلين يا راهم المنذبين يا دليل المتعيرين يا مقيل عثرات العاثرين يا غياف المستغيتين يا حبيب الفقراء يا أنيس الغرباء يا عظيم الرجاء يا قاطي الهاجات يا رفيع الرجاء يا مجيب الدعوات يا دافع البليات يا رفيع السيئات يا بلي الحسنات يا خير الناصرين يا ناصر المساكين يا مجيب السائلين يا رحم الراهمين أن ترحم عبدك يا خطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين وأن تجعلني من الأحياء المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالم بحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سين والقرآن الحكيم وبحق كلامك المنعود بالسبع المثاني والقرآن العظيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله يا حكيم يا عليم يا عيناء بحق الحكيم العليم وبحق الملك الغالب عليكم أمره شتث حيائل الملك المؤكلي بالقوائم العرش العظيم سخلي قلوب من قلوب المخلوقات الروحانيات من العلويات بصفليات سميع مطيع بحق الصراط الذين أنعمت عليهم وبهرمتي مع شجر روحانية سقرنة وياسي مياسين قلوب المخلوقين أجمعين قلبا من يريدنه بسُوء يا رب العالمين، واسلك الله ما بعُرمة أسمائك العزّال، وعظمتي المكرمة المطهرة المقدّسة من وبرة الطهار والهاب الرزاق البتاعي، عليم القاضي الباس الخافض الرافع من السنيع البصير الحكم أن تسخر لي رزقي وتهب عليه كل عسير. وأن تسخر لي روحانية هذه السورة الشريفة التي تصرف بها في طلب الرزق التي عايف وفي عطف القلوب إلي وفي تفق المطار عني يا حفيظ وأسألك اللهم من تصرفك القديم أن تغلق عني ألسنة الخلال الأجمعين وأن تحذف عني أبصار الظالمين والحاسدين المريدين هي السوء وأن تصرف قلوبهم عن شر ما يضمئون إلى خير ما يملكه غيبك يا أرحم الراحمين وأفوزني إلى الله إن الله أقصر بالعباد اللهم هذا تعاو ومنك الإجابة ومنك السؤال ومنك النوال اللهم إني عبدك ابن عبد عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضي وابن أمتك ناصيتي يدك ماضي في حكمك عدل في قضاءك وأسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو به في علم الغيب عندك أن تصلي على نبيك وبحبيبك محمد وآله صلى الله عليه وسلم وأن تجعل القرآن ربيع قلبي النور صدي وجلاء همني هم وغم ترزلقني بمغفرتك وارذوانك اللهم لا تشمد بأدوبي ولا تستني صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي وغمي ولا تسلط علي من لا يرحمني اللهم يسر لنا ونظرنا مع الكرامة والراحة في قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا وكلنا صائبا في حطرنا وسفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا من غير أنفسنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضيئة إلينا ولا, ولا المجيئة علينا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحمام من المنان أديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي وأنزلك باسمك العظيم الذي قهرت به فرعنا لموسى عليه السلام ان امرود عليه السلام وعاد المهبود عليه السلام وثمود لصالح عليه السلام وانزلك باسمك الذي يذل يا عظمتك يا عزما وقد والهوام وكل شيء خلقته يا قايو يا قحار يا جابر يا جبار يا كبير يا أكبر يا عظيم يا أعظم يا عزيز يا عز يا قادر يا قدير يا قبيب يا, يا متين شف غمي وذلي عدوه كما ثللت أعداء الأمبياء ويا قابض أنت القاهر فوق عبادك ويا قاهر ذو البطش الشديد الذي لا يطاق انتقامه استجب دعوتي وكفني هذا بقهرك وبما شيث تدميرهم تدميرا اللهم ادفع عني شر الأعداء وفرق جمعهم وخرب بنيانهم ودارهم وشكف شملهم واجعل بينهم قبرا واخذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرقهم تفريقا مزيقا تمزيقا واجعل بنا من لدنك نصيرا عزتك يا عزيز وجبروتك يا جبار يا, من له العزة يا من له الملك ولك اقضى حاجتي بلا رد ولا تعب السر نزوله تبت يداء بلهب وبسر لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يا ربي يا بدول يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء يا لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني بالكفاية في جميع أموري رحمتك من رحمتك وكرمك من كرمك الله مسكن هيبت صدمتي قهرنا لجبروت بلطيفتي النازلة الواردة من فيضان المنكوت تنتشبة بأبيات لطفك نقسم بك عن إنزالي قاحك يا ذي القوة الكاملة والقدرة الشاملة والرحمة الواسعة يا عيو يا قيون يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا ولي البلاء ويا كاشف الطر والبلاء اصرف عين القاطر والزلزلة والطاعون والبلاء بحق آدم عليه السلام وحواء وبحق نور محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أفضل صلواتي والدعاء وعلى آله للمقتداء وأبي بكر الرضا رطا وعمر بالبهاء وعثمان بالحيائي وعلي مرتزاء كرم الله وجه الله عنه وحسن الرضا وحسين الشهيد بكربلا رضي الله تعالى عنه وعنهم وعنه وعن أولاده أشرافه يا خافيا ألطاف نجرها مما نخاف الله خير حافظا وهو أرحم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارزقني حلالا ولا تعاقبني عليه وقمعني وأصحابي بما زقتني واستعملنا به وتقبلنا ربنا آتنا ضدني عسنة وفي الآخرة عسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر والفقر وسوء الحساب بيرد يوم السبت Bismillahirrahmanirrahim. Li yundira man kana hayyan wa ya'ika al-qawla 'alal kafiri. Awalam yarabna khalaqna lahum فهم لها مال يكون لم فمنها رأوا ومنها يأكلون ولم فيها منافِ ومشارب فلا يشكرهم المتقعون دون الله آلية اللعنة من صرور لا يستطيعون نصرهم منهم جنودهم مغلوبون فلا يحسن كقولهم إنها نعلم ما يسرون وما ما يعلنون أو لم يرى الإنسان أن من نطفة فإذا هو خصيم أقسمت عليكم يا الله وقوته وعمله أزمت عليكم ساميا يا ناشر الأرواح من الروحانية بل الأرضية يعز عز الله وبالنور وجه الله وبحق اسم الله أجب يا كسفياه الملك المؤكل بيوم السبت أنت وجنودك ما خدتها بك وأعبانك من الروحانية والأرضية أجب يا مالك من خادم يوم السبت وزخل وزخله سميع مطيع بحق الملك الغالب عليكم أمره دعو غض جايل بحق جثة طائلة بغض لما كانوا يعملون وبحق إسماعيل سخلي جني المخلوقات روحانيات من العلبيات والسفليات ومن بين آدم. فبنا تحوى برحمتك يا سامع الدعاء سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المنفس عن كل مذيون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالم عن كل مسكون سبحان المجري الماء في البحار والعبيون سبحان من جعل خزائنه بين الشاف والليون سبحان المفيدة قضى أمراً فإنما يقول له يكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا ودود يا محمود يا رؤوف يا رحيم يا عليم يا عظيم يا دائم يا قديم يا فرد يا بطر يا واحد يا أحد يا صند يا, يا صند يا من لم يرد ولم يرد ولم, يرد ولم, يرد ولم, يرد ولم يكن له كفا الأحد يا عكيم يا عليم يا عليم يا جأيم يا عيد يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا إله الأرض والآخرين يا هذي المطلين يا راحم المذنين يا دليل المتعيرين يا مقيل عثرات العافرين يا غياث المستغلتين يا عبيب الفقراء يا أنس الغرباء يا عظيم الرجاء يا قاطي الهاجات يا رافع درجات يا مجيب الدعوات، يا دافع بليات، يا رافع السيئات، يا بلي الحزنات يا خير الناصرين، يا ناصر المساكين، يا مجيب السائلين، يا أرحم الراهمين، أن ترحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين، وأن تجعلني من الأحيان المرزوقين، الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يا رب العالمين حق اسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم وبحق كلامك المنعوذ بالسوى المثال والقرآن العظيم غير المغتوب عليهم ولا الطالين. يا قريب يا دائم يا عزيز وأجب يا كسفي هاي. بحق القريب القائم العزيز وبحق الملك الغالب عليكم أمره ذا ويا إله ألب العرش هذه سخر لي المخلوقات الروحانيات والعلبيات والسفليات سامعا مطيعا بحق الغير المطلوب عليهم والطال لي وبحق باب حرمه معاش الروحانيين السرخرينا قلوب المخلوقين أجمعين بقلب من يريدني سوء يا رب العالمين وأسألك اللهم في عربة أسمائك الحسنى المعظة ماتيل مكرمة المطهرة المقدسة المنورة تلكالمركرات المقصة الجامع الغنيل ما نقطع النافع النور هذه التي الباقي الوارث أشيب الصبور أن تسخر لي رزقي وتهب علي كل عزيم وأن تسخر لي روعة هذه السورة الشريفة حتى تصرف بها في طلب الرزق الذي حي في كتب وفي عاطفي القلوب إلي وفي دفء المطار عني يا عفيف وأسألك اللهم من أسر فيك القديم أن تغلق عني السنة الخلاقي أجمع وتعطف عني الصار ضالين والعازدين البدينا بيسوء وأن تصرف قلوبهم أن شر ما يضيعون لي إلى خير ما يملكه غيبك يا رحم الراحم وفبلوا الله إن الله بصير بالعباد الله مغني سرك اسمك يا الله Allahümün yâsad-ı ki bismik Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu ve bismik al-mâhzûnil maknûnil münzâl-i s-s-salâmi al-mutahharit-tahir-mukaddesi lezî idâ du'iyyete bi'î a'captâ ve idâ s'ilte bi'î abdaitâ an tusallî ala nebîîkâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin sallâllâhu aleyhi ve sellem ve an tas turalî عيوبي ما علمت منها وما لبعلب وأسر كثبات في الأمر والعزيمة والعزمتى الأمري والعزمتى على الرشد وأسرك شكرا نعمتك أحسن عبادتك وأسرك الله ما قربا سليمان صادقا صادق متقبلا متقبلًا وأستوك في كل ثمن عملته عمداً أو خطأاً أو سرا أو علامية ويستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه ويستغفرك الله من كل نيامتنا عمت بها علي فتقويت بها على معصيتك الله إني استغفرك من كل عمل عملته لوجهك فرخال ضطه ما ليس لك فيه رطاء يا رب بك من شر نفسي فإن النفس لأمارة بالسوء، اللهم إني أعوذ بك من زوال اليقين والإيمان، وأعوذ بك من كل فسق وشرك وعسيان، وأعوذك من تجدد نقم، من كل آفة وخسران، أعوذ بك من شر إبليس ومن شر الإنس والجاني وأعوذ بك من شر كل طارق إلى طارق خير يا رحمن يا الله يا عيو يا قيود أسألك الأمان الأمان من سوء نفسي ومن سوء أعمالي ربي إني ظلبت نفسي فأوفرني ربنا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكون من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أسألك منك العظمة في والحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات والكلمات والإرادات والخطرات من والشكوك والأوهام الساترة للقلوب أم طالعات الغيوب فقالبت لي المؤمنون وزلسلوا زلزالا شهيدا يا رب التوفيق والإداية الحمد لله على التوفيق وأستغفر الله من كل تقصير اللهم لك الحمد وحمده يوافي نعمك ويكافي مزيدك نحمدك Jamiyim hamidik, halim. Wa ya hal. Allahumma Muhammed wa ala Ve وَفَوَاتِحَهُ وَخَوَاتِمَهُ وخواوات مع عدض بك من جواب الشلي وثواتقيخواتمه ض ب نام مثل ونس خللق وقال ما يحل الظام وه رم كل يحيها الذي عن الشاهاء ولم الر و بكل خللق الذي جعلدكم الشج الذي خلق على بلا وهو سبحان المفرج عن كل محسون سبحان المنفس عن كل مدون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالم عن كل مسجون سبحان المجرماء في البحار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والعيون إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون Aman tu Allahu Alaihi Al-Azim ve bilahiyatı ve zik al-hakimi ve towkelte alla hayl qayyum. Aman tu Allahu Alaihi Azza ve Jalla Rabbı ve bil İslam dini ve bil وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أميا وبالقرآن الإماما وبالكعب تقلة والصلاة فريضة وبالمؤمنين إخوانا ورطيت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن أزواج أمهاته للمؤمنين وارط عنهم يا رب العالمين khususen منهم أن ذابه قدر جلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعين ولا جميع مهاجرين بل أنصار الصحابة والتابعين الأبرار وعن تبع التابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورحمة ورحمة معهم برحمتك يا رحم الراحمين حسب الله لا اله الا الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم i̇htimam حرزياسي بسم الله الرحمن الرحيم يا من بفاتح أسرار الغيوب ومصابيح أمبار القلوب أسألك أن تكشف لي عن كل اسم مكتوم وسر مختوم ويا من وسع علمه كل معلوم وأحاضت جبعوت جبعوته بباطل كل مفهوم يا حي يا قيوم أسألك أن تصلي على شمس معارف أسمائك ومظهر لطائف أسرارك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أصفياء صلى الله عليه وسلم وأن تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا, لنا بها جميع الحاجات وتضهينا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الغيضات في العياة وغاية الممات بحق الاسم الذي وضعته على الليل فأضللت وعلى المهار فاستنار وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار فانفجرت وعلى الأششار فأثمرت وعلى العيون فنبعت وعلى السحاب فأمضرت بسم الله وكلا ما بحرمه السري ياسين والقران العظيم سجد سلام قول من رب الرحيم وبحرمه الله لا اله الا هو القيوم الله الرحمن القيوم فبسر علت الوجوه لعي القيوم فبعقد الافلام الله يا اله الله والعلي القيوم فبحرمه سبحان الله والحمد لله ولا الله والله اكبر وبحق إذا حول ولا بحرة إلا بالله العلي العظيم وبحق كافة يا إنصال وبحق حان ونسيقات وبحق طاسين وبحق طاسين وبحق, وبحق قافة القرآن المجيد وبحق نون والقلم وما يصدرون وبحق أسرار الغروف مقطاعات في أوايل سفر في أوايل سفر من سفر من في أوايل سفر من القرآن أن تقضي لحاجتي وأن تعطيني مرادي وأن سيدي وملايا ورازقي وثقة أنا عبدك يا ربي وأنت حسبي يا ملائيا أسألك يا ربي من فضلك وإن لم أكن مستحقا لذاتك اللهم mennyaselki, bi adet xulükte, bi eseti arşte, bi rtai nefske ve bi örüvajke, ve bi mablağı ilmke, biغايت kudretke, bi baste kudretke, bi hafiqte hafke, ziyade şükre, بتمام وصفك بنهاية أسمائك بمكنول سرجك بكمال منك بفيض جودك بشديد بك بسابق رحمتك بعداد كلماتك بغاية ملوغك بتفريدي فردانيتك توحيدي وحدانيتك ببقائك ببقاء سرمديتي أقو أوقاتك ببقاء سرمديتي أوقاتك بعزتي Rübubiyetike bi'izzetik ibiriyayike, bicahike, bicelalike, bicemalike, bikemalike, bi id'abeke, bi ihsanike, bihaqike, bihakki hakkike, ve bihaqki haqqike, ve bihaqki sirri, enbiyaike, ve bihaqki sirri, Kur'an-ı Taha ve sallallahu aleyhi ve sellem, ve bi sirri selam qavlem rahim, rabbirrahim ismike اكلان اكن تصلي على محمد وعلى اهل محمد ما تسخر لي رزقي من خزائن فضلك ومن خزائن رحمتك ومن غزاء رحمتك الذي هي لك وأن تصخر لي كل شيء هو لك في الأرض والسماء وفي العلك والملكوت ياما بيده ملكوت كل شيء وأن تصخر لي جميع المغلوقات الرهانيات من العلويات والسفليات ومن بني آدم وبنا تعوى وأن تصخر لي رهانية هذين السورتين الشريفتين حتى تصرف بها في طلب الرزق الذي حيث كنت وفي عطف القلوب إلي وفي دفع البطار عني يا حفيظ أن تسخر لي وتجذب لي قلب من يريدني بسوء من محبت لي عطف في كفايتي من معونتي باللطف والرحمة وجذب روحهم وأقلهم وجسدهم جميعا أجزائهم على محباتهم ومودتهم إنك على كل شيء قدير عليم علام حكيم يا عليم يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم أنت ربي وعلمك حسبي يا محول الحال تعز من تشاء وأنت العزيز الرحيم وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Vazelk Allah'ma mi gudretik l-qedim? Eng tajalliri والوباء والمفاجات والبلاء والعناء والعماء وسائل الآفات والآهات في الدنيا والآخرة وأنت تجعلني في عبادك وعيالك وعيالك وجبالك وأمانتك وحرزك وكنفك وحزبك من كل شيطان وسلطان وجن وإنس وطاغ وبار وحاسد وسبغ وحي وحية وأقرب ومن كل دافة أن تأخذ من عصيتها إن ربي على صراط المستقيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله لا يصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله الخير كله بيد الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هذا دعاء ومنك الإجابة دعوتك ربنا كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا وأنت لوعدك الحق فإنك عزبنا نرجو غناك لفقرنا ونطمع في تيسير يسرك للعشرنا يا واسع المغفرة يا باسط اليدين الغاية والرحمة يا جابر القلوب من كسرتي ربنا نجبر انكسارنا وقبل اعتذارنا وولي اعتذارنا وولي أمورنا أخيارنا ولا تولي علينا أشرارنا إلهنا أتمم لنا بتطويل عمرنا وتوسيع رزقنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين استجبنا له ولجئنا من الغم وكذلك ننج المؤمنين وكما قلت أنت من نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وأنا من المؤمنين المجرّين بوحدانيتك حقا والمصدقين برسالة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صدق نجني من القوم الظالمين واكفني بحلالك عن حرامك واغني بفضلك عن سواك يا أكرم الأكرمين يا ربنا استجب لدعاءنا وارحم اعتذارنا وثلنا وقت في قارنا وضعفنا. اللهم يسر أسرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأغفر لي ولوالدي برحمتك يا رحم الراهمي اللهم صخر لي ويسر لي وجبك لي وليل لي قلوب عبادك أجمعين من الجن والإنس واجلب لي ظواحرهم بالمحبة التائمة على دوام بدوام الليل والنهار أنت مقلب القلوب والأبصار يا عزيز يا غفار يا جليل يا جبار منصرني نصرا عزيزا وحول جميع الأعداء حولا فتمرناهم تدميرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفاول أمري إلى الله إن الله مصير للعباد من العبد الزليل إلى المولى الجليل ربي أني مسني أضر وأن ترحم الراهمين اللهم بحق محمد وعلى أهل محمد صلى الله عليه وسلم يكشف طري وهمي وفرج غني ربي أني مظلوب تنتصر نؤمن بمبلغ من النصير وفرنك ربنا وإليك المصير يا لطيف بعباده يا عليم بعباده يا خبير بعباده يلطف لي يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمين ورسولك الأمين وأعطه المقام المحمود يوم الدين برحمتك على الخلق أجمعين اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم إن يسألك يا الله يا يا مبلاي يا رب الصلاة على محمد وعلى آل محمد وحسن الخاتمتي برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك يا الله يا مبلاي يا رب الصلاة على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وحسن الخاتمتي برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد للهgame رب العالمين